بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يفقون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وَإِنَّكَ لعلى خلق عظيم فستبصروا ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم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 للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك ذنين أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسموه على القرطون إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْعَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْثَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَعْفَ عَلَيْهَا صَائِثٌ مِّنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرفكم إن كنتم صالمين فانطلقوا وهم أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ وَغَدَوْا عَلَى حَرْثٍ قَادِرِينَ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ قَا أَ سَقُم أَلَم أَنْقُلَّكُمْ لَولاتُ سَبِّحُون قالَاوا صُببحَانَ رَبِّنَا إِا كُنا ظَالين سَأَقُْ بَلَ بَعْضُهُم عَلَ بَعْضَ قالوا يا ويلنا إنا كنا قاضين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جمعات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين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 الم أيوم بِذَلكَ زَرِيم أَمْ لَم شرَكَ أُ فَ يَأث بِشُرًاكَانائم إِن كَوا صَادِكين يَوْمَا يُكشَف عن سابق ويدعون إلى الشجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى الشجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث لَنَسْتَدْرِجَنَّهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأَمْلِ لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا تَهْلُمٌ مِّنْ مَّغْرَمٍ مُسْتَقَنُونَ أَمَّنْ دَاوَمَ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ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 سَنُجَازِي تَفَاوُهُ رَبُّ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ